كالآيات التي ذكر فيها خبر نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم مع منهم صلوات الله وسلامه عليهم قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل الآية في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير بعضها يشهد له القرآن منها أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم يكذبون به ولم يؤمنوا به لاستحالة التغير فيما سبق به العلم الأزلي ويروى هذا عن أبي بن كعب وأنس واختاره بن جرير ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الآية وقوله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ونحو ذلك من الآيات ومنها أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق فآمنوا كرها فما كانوا ليؤمنوا بعد ذلك طوعا ويروى هذا عن السدي وهو راجع في المعنى إلى الأول ومنها أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة أخرى لكفروا أيضا فما كانوا ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل أي في المرة الأولى ويروى هذا عن مجاهد ويدل لمعنى هذا القول قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما عنه الآية لكنه بعيد من ظاهر الآية ومنها أن معنى الآية فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم وهذا القول حكاه ابن عطية واستحسنه ابن كثير وهو من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة ووجهه ظاهر لأن شؤم المبادرة إلى تكذيب الرسل سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد تكون فيها أوجه من التفسير كلها يشهد له قرآن وكله حق فنذكر جميعها والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها الآية بين تعالى هنا أن فرعون وملئه ظلموا بالآيات التي جاءهم بها موسى وصرح في النمل بأنهم فعلوا ذلك جاحدين لها مع أنهم مستيقنون أنها حق لأجل ظلمهم وعلوهم وذلك في قوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ذكر تعالى هنا أن موسى نزع يده فإذا هي بيضاء ولم يبين أن ذلك البياض. خال من البرص ولكنه بين ذلك في سورة النمل والقصص في قوله فيهما تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص قوله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم بين هنا أن موسى لما جاء بآية العصا واليد قال الملأ من قوم فرعون إنه ساحر ولم يبين ماذا قال فرعون ولكنه بين في الشعراء أن فرعون قال مثل ما قال الملأ من قومه وذلك في قوله تعالى قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لم يبين هنا هذا السحر العظيم ما هو ولم يبين هل أوجس موسى في نفسه الخوف منه ولكنه بين كل ذلك في طه بقوله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولم يبين هنا أنهم تواعدوا مع موسى موعدا لوقت المغالبة مع السحرة وأوضح ذلك في سورة طاها في قوله عنهم فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوءا قال موعدكم يوم الزينة الآية قوله تعالى ثم لأصلبنكم أجمعين لم يبين هنا الشيء الذي توعدهم بأنهم يصلبهم فيه ولكنه بينه في موضع آخر كقوله في طاها ولا أصلبنكم في جذوع النخل الآية قوله تعالى وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ذكر تعالى في هذه الايه الكريمة أن فرعون وقومه إن اصابتهم سيئه أي قحط وجدب ونحو ذلك تطيروا بموسى وقومه فقالوا ما جاءنا هذا الجدب والقحط إلا من شؤمكم وذكر مثل هذا عن بعض الكفار مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك الآية وذكر نحوه أيضا عن قوم صالح مع صالح في قوله قالوا اطيرنا بك وبمن معك الآية وذكر نحو ذلك أيضا عن القرية التي جاءها المرسلون في قوله قالوا انا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم الآية وبيّن تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم ومعاصيهم لا من قبل الرسل قال في الأعراف ألا إنما طائرهم عند الله وقال في سورة النمل في قوم صالح قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وقال في ياسين قالوا طائركم معكم الآية قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون شارق الأرض ومغاربها الآية لم يبين هنا من هؤلاء القوم ولكنه صرح في سورة الشعراء بأن المراد بهم بنو إسرائيل لقوله في القصة بعينها كذلك وأورثناها بني إسرائيل الآية وأشار إلى ذلك هنا بقوله بعده وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل الآية قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل الآية لم يبين هنا هذه الكلمة الحسنى التي تمت عليهم ولكنه بينها في القصص بقوله ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله أستودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته